بسم الله الرحمن الرحيم و عين للمطففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنوهم أو يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم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 119. الذين يكذبون بيوم الدين 110. وما يكذب به إلا كل معتد أثين 111. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 112. كلا بل رار على قلوبهم ما كانوا يكسبون 113. كلا بِه يَوْمَئِذٍ مَّحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 111. كتاب مرقوم 112. يشهده المقربون 113. إن الأبرار لفي نعيم 114. على الأرائك ينظرون 115. تعرف في وجوههم نظرة نعيم 116. يسقون من رحيق مختوم فَيَتَمُّ هُوَ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِينٍ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا نَادَرُهُمْ يَتَغَ 112. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين 113. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 114. وما أرسلوا عليهم حافظين 115. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا